بسم الله و ا ل ح م د لله ل و ا ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أ م ا بعد فالله عز وجل يقول في كتابه فاسألوا في الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر هم أهل العلم أهل الذكر هم أهل العلم وهؤلاء الذين يقولون لابد من الحكمة في الدعوة إذا تكلم العالم أهل أهل أهل أهل أهل تعلمون يقولون تكلم هم هم كنتم إن من الموثوق بنقله وكلامه في أ ه ل البدع قالوا لماذا تكلم ولو أ ن ه ترفق ولو أ ن ه كذا ف ن س أ ل ه م هل وافقتم قول الله سبحانه وتعالى ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون يعني أ ن ت م بين أ م ر ي ن إ م ا أ ن ه م ليسوا هم اهل ذ ك ر وليسوا ب أ ه ل ث ق ة فبينوا صحيح ام لا بينوا لكن أ ن يكون ا ل أ م ر على أ م ز ج ت ه م و إ ن أ ر ا د و ا قالوا هذا العالم وافق ا ل ح ك م ة و ذاك ما وافق ا ل ح ك م ة إ ذ ن أ ن ت م صرتم ماذا أ ن ت م صرتم العلماء فما تحتاجون الى سؤال أ ه ل العلم هل هذا يعقل يعني هذه كما يقولون هذا الكلام باطل من أ ص ل ه ثم على م س أ ل ه أن ا ل ردود تقسي القلب والله و إ خ و ا ن ي المشايخ بارك الله فيهم أ د ر ى مني بهذا ع ل م ا ئ ن ا ولله الحمد الذين ر أ ي ن ا ه م ومن الله عز وجل علينا بمجالستهم والله ر أ ي ن ا ه م من أ ك ث ر الناس خوفا من الله عز وجل ومن أ ك ث ر الناس قربا من الله عز وجل نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أ ح د ا منهم ر ق ة القلب و قربهم من الله عز و جل و س ر ع ة الدمعه كما يقولون لا يكاد أ ح د ه م يسمع كلاما فيه حال السلف و ما كان عليه سلف هذه ا ل أ م ة و ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته إ ل ا و بكى و بل لحيته من, من بكائه و نسمع من أ ع د ا ئ ه م من يقول ماذا يقولون الردود تقسي القلوب ويقصدون بها هؤلاء العلماء أ ذ ك ر كنا في ح ل ق ة علم للشيخ ربيع نسال الله ان يحفظه ويبارك فيه قديما فالشيخ كعادته لا يحب الجلوس هكذا إ ل ا في أ م ر فيه ذكر الله عز وجل أ و ق ر ا ء ة في العلم أ و د ر ا س ة أ م ر علمي هكذا حياته حياته كلها علم في ماذا في علم فطلب من أ ح د ا ل ا خ و ة قال هات ا س ن ن الدارمي ف أ ت ى له بكتاب س ن ن الدارمي و ب د أ ب ق ر ا ء ة ا ل م ق د م ة ا ل أ خ ي ق ر أ ونحن نستمع وما يعني التفتنا إ ل ا والشيخ نسال الله ان يحفظه ويبارك فيه إ ل ا وهو غارق في بكائه نسال الله ان يحفظه ونحن نسمع و ك أ ن ماذا كان ا ل أ م ر يعني طبيعي جدا لماذا تذكر حال السلف و ما كانوا عليه من قرب من الله عز و جل و خوف منه سبحانه و تعالى و ما هو الواجب في حق المسلم ف ت أ ث ر بمثل هذا ا ل أ م ر أ ن ا لا أ ذ ك ر هذا يعني فقط كمثال واحد و إ ل ا ا ل أ م ث ل ة ك ث ي ر ة في ا ل ح ق ي ق ة ف م س أ ل ة الردود هذا من دين الله عز و جل و بيان حال المخطئين هذا من دين الله عز و جل يقال لمثل هؤلاء الذين يقولون لا تردوا الباطل تريد ماذا تريد ماذا بعدم الرد هل تريد من الباطل أ ن ينتشر تريد انتشار الباطل تفرح بمثل هذا ل ل أ س ف نراهم ماذا نراهم إ ذ ا ارتكبت م ع ص ي ة يثورون حولها و يعني يقيمون الدنيا ولا يقعدوها و لكن إ ذ ا أ ح د ث ت ب د ع ة أ و تكلم أ ح د من منظريهم من منظري ا ل إ خ و ا ن أ و منظري الفئات ا ل ض ا ل ة يتكلم أ ح د ه م و لو كان كلامه شركا يقول ماذا لا لا ترد هنا الردود تقسي القلوب طيب ردودك أ ن ت لما ر د ت على على من كان يقوم بالمعاصي ما كانت ب ق س ي ة للقلوب أ و ليست البدعه احق بالرد من ا ل م ع ص ي ة البدعه فيها افتراء على دين الله عز و جل ا ل م ع ص ي ة هي م ع ص ي ة لكنها تظل أ ق ل من ماذا من ا ل ب د ع ة و إ ن كان كله باطلا و كله منكر ينبغي بيانه و ينبغي الرد عليه لكن بجانب البدع لا بد من التنبيه و لا بد من تحذير الناس من مثل هذه ا ل أ م و ر من يحذر الناس أ ي ه ا ا ل أ خ و ة و ينصحهم ليس ببعيد او ليس بغافل عن م س أ ل ة أ ن هذا هل هذا غ ي ب ة أ و ليس ب غ ي ب ة لكنه ينظر فيعلم أ ن مثل هذا الرد و مثل هذا البيان لحال هؤلاء المفترين على دين الله عز و جل أ م ر ضروري و بل هو من ا ل أ م و ر التي ي أ م ر ن ا بها الله عز و جل أ ن نبين هذا ا ل أ م ر صحيح هذا باطل هذا منكر فلان لا تسمع منه ل أ ن ه يجر الناس و يضيع ابناء المسلمين يجرهم إ ل ى الفتن يجرهم إ ل ى الثورات يجرهم إ ل ى الى الاستماع إ ل ى الى امثال هؤلاء الذين قد يعني يضلل بعضهم أ ب ن ا ء المسلمين أ ذ ك ر في يعني في مثل هذه الفتن التي التي حصلت في أ ي ا م ن ا هذه أ ح د ه م يقول يقول ب أ ن ه لا يعني يستجيب أ و لا يذكرونها عن أ ح د هؤلاء ا ل م ت أ ث ر ي ن بهذا المفتون ولا نريد أ ن نشوه المجلس بذكر اسمه في مصر يسمعون لفلان فقال فقالوا لهذا الشاب قالوا له لماذا لا تخرج الناس كلهم خرجوا في الثورات قال لا هذا لا يجوز الخروج في الثورات وكذا لكن قالوا الشيخ الفلاني خرج الشيخ هذا الذي يخرج في ق ن ا ة كذا و كذا خرج معهم هذا هو انظر في الشارع في الشارع قد خرج معهم قال إ ذ ا كان الشيخ الفلاني خرج فمعناه ماذا إ ذ ن ا ل أ م ر حق و أ ن ا أ خ ر ج معهم و هذا الشاب المسكين كما تحكي والدته تقول ما, ما خرج م ر ة من المرات في م ظ ا ه ر ة أ و في ث و ر ة من ثورات أ و شيء من نحو هذا لكن خرج بناء على أ ن ه ر أ ى هذا الذي يسمونه الشيخ و ما أ ب ع د ه عن عن العلم بشرع الله عز و جل فتحكي والدته تقول خرج م ث هذا هذا الولد و ل د ه خرج في هذه ا ل م ظ ا ه ر ة أ و هذه ا ل ث و ر ة التي قاموا بها و قدر الله أ ن ه قتل في ماذا قتل في هذه في هذه ا ل م ر ة ا ل و ح ي د ة التي خرج فيها ب ح ج ة ماذا أ ن الشيخ الفلاني قد خرج طيب مثل هذا الذي هذا يعني مثال واحد و ا ل أ م ث ل ة ك ث ي ر ة لكن أ م ث ا ل هؤلاء أ ب ن ا ء المسلمين يتركون هكذا يضيعون يضيعهم أ ه ل الفتن ثم يقول بعضهم لا بد من ماذا من ا ل ح ك م ة فرد طيب ما هي ا ل ح ك م ة التي تنتظرها تنتظر حتى يموت كما يقول ذاك ذاك جاهلهم يقول و ماذا يعني لو مات س ت ة س ب ع ة طيب لماذا لا تكون أ ن ت واحد من هذه ا ل س ت ة و ا ل س ب ع ة أ ن ت و أ ب ن ا ئ ك كونوا من ماذا من هؤلاء ا ل س ت ة و ا ل س ب ع ة يعني هذه ليست ج ن ة تدعو إ ل ى ج ن ة صح ولا لا اذهب أ ن ت و أ ب ن ا ئ ك و عشيرتك و أ ن ت و أ ه ل ك اذهبوا و موتوا في هذه ا ل ج ن ة التي تريد أ ن تقحم الناس فيها ثم يقول ماذا ليس من ا ل ح ك م ة كلمات كما يقولون م ع س و ل ة كلمات م ع س و ل ة يدسون فيها ماذا يدسون فيها السم يقال ل أ ح د ه م وهذه ا خ و ة والله ل ل أ س ف أ ن ه ا ث ا ب ت ة عنهم و ب أ ص و ا ت ه م يقول بعضهم يقولون له لماذا لا تخرج لا تخرج أ ن ت و تذهب اليس الجهاد في سوريا في غيرها تذهب تجاهد لماذا لا تذهب و تجاهد قال لا أ ن ا لا أ ذ ه ب و أ ج ا ه د نحن نجلس هنا و ننظر من سينظر للناس قاتلك الله انت و امثالك و اهله و تنظيرك الذي ما جلب على المسلمين إ ل ا الشر ماذا استفاد الناس من تنظيرك ماذا استفاد الناس من هذا التنظير و ماذا استفاد بعض الناس مما يقول بعضهم الحكمه ا ل الحكمه في الردود بالله عليكم شخص يقود اخر و يريد ان يرميه في هاويه يريد أ ن يرميه و أ ن ت تراه ب أ م عينيك يريد ماذا أ ن يقذفه في هذه ا ل ه ا و ي ة ف ي أ ت ي شخص آ خ ر و يقول لك لا يا فلان دعك من هذا هذا مقصده طيب لا بد أ ن تكون ماذا رفيقا مع مثل هذا الشخص تكون حكيما في ماذا في دعوتك له أ ن ت ظ ر ماذا حتى يرميه في هذه ا ل ه ا و ي ة ثم بعد ذلك أ ق و ل لا كان قصده طيبا صح ولا لا كان قصده طيبا ماذا استفدت بالقصد الطيب ا ل ن ت ي ج ة ماذا أ ن هذا قد تضرر و و اصابه ا ل أ ذ ى ثم بعد ذلك ي أ ت ي ك شخص يقول لا لعله يقصد كذا و لعله يقصد كذا حذر و بين ثم اترك ماذا إ ذ ا كان مقصوده طيب سيكشفه الله سبحانه و تعالى و يبين صدقه من كذبه لكن الرد لا بد للمسلم أ ن يرد و يبين أ ن هذا باطل هذا ليس من دين الله عز و جل هذا الكلام كلام لا يجوز في دين الله عز و جل هذا الكلام فيه افتراء على شرع الله سبحانه و تعالى لا يجوز السكوت عن الباطل و الله يعني يعني م ص ي ب ة و الله لما ي أ ت ي ك شخص يعني و هذا ل ل أ س ف يتكرر أ ح د ه م يقول يقول لكن ليس يعني ك ث ر ة ك ث ر ة البيان في مثل هذا ا ل أ م ر يعني تسبب اشكالات و و ضيق في القلب و انشغال الناس عن العلم نقول لهم طيب و الحل و الحل ماذا أ ن ت لا ترى الناس يتقاذفون في هذا الجحيم ما ما تراهم ما تراهم يتقاذفون يسرقون و يخطفون أ ب ن ا ء المسلمين إ ل ى هذه الاماكن اماكن الضلال و الانحراف يقتل بعضهم البعض يكفر بعضهم البعض ثم بعد ذلك يقولون لا ليس من ا ل ح ك م ة لا ترد على الشيخ الفلاني و لا ترد على ا ل د ا ع ي ة و يسمونهم دعاه ا ل ص ح و ة و دعاه ا ل ي ق ظ ة و دعاه النوم أ ي اي دعاء وإي هذا دين الله عز و جل يفترون عليه تريد من تريد من اهل العلم أ ن يسكتوا على أ م ث ا ل هؤلاء أ ب ن ا ء المسلمين يقتلون شرقا و غربا و بعد ذلك يقال ماذا يقال لا يقال لا بد أ ن تكون ماذا حكيما رفيقا بهذا هذا هو الرفق الرفق انك ت أ خ ذ بماذا ت أ خ ذ ب أ ي د ي هؤلاء و تمنعهم من الباطل بارك الله فيكم